قال المسند والشارب فظلمهما الله تعالى فنفعنا الله بهما في الدارين الحمد لله المتوحد بجلال ذاته وكمال صفاته المتقدس في نعوت الجبروت عن سواد النقص وسماته والصلاة والسلام علم التوحيد والصفات الموصوم بالسلام المنجي من غ ي ا ه ي ا ل ش ك و ك و م ل م ا ت ا ل أ و ه ا م و إ ن المختصر المسمى ب ا ل ا ق ا ئ د ل ل م ا م ا ل ه م ا م خدواتي ولما ا ل إ س ل ا م نجمين من لتي و د ي ن ع و م ر ا ل نسفي على الله د ر ج ت ه في د ا ر ا ل سلامي ش ت م ل من هذا ا ل ف ن على ورعي ا ل ف و ا ئ د و د و ر ا ل ا ل ف ر ا ئ ض في م ن فصول هي ل ل د ي ن قواعد و أ ص و ل ه و أ ث ن ا ء ن ص و ص هي ل ل ي ق ي ن ج و ا ه ر و ف ص و ص م ع غ ا ي ة من التنقي ه و ا ل ت ه ذ ي ب و ن ه ا ي ة من ح س ن التنظيم و ت ر ت ي ب ح ا و ل ت أن أ ي ف ه سرحا ي ف ص ل م ج م ل ا ت ه ويبيعوا م غ ل ت ه و ي ن ش ر م ط و ر ي ا ت ه و ي ظ ه ر م ك ن و ن ا ت ه م ع ت و ج ي ه للكلام في ت ن ق ي ه أ ن ا لا أ ش ر ح ه فقط انيسرع وتنبيه على المرام ي مع توضيه وتحقيق للمسائل غب تقرير وتدقيق للدلائل إ ث ر تهرير وتفسير للمقاصد بعد تمهيد وتكثير للفوائد مع تجريد طاويا و كشح المقال عن ا ل إ ط و ا ل ة و ا ل إ م ل ا ل ومتجافيا عن طرفي ل ا ق ت ص ا د و ا ل إ ط ن ا ب و ا ل إ خ ل ا ل والله الهادي الى سبيل الرشاد والمسؤول لنيل ا ل ع ص م ة والصداد وهو حسبي ونعمان ل ي مقدمة في هذه المقدمة لمنها الكلامية أسماء والأصولية انظر مثلا الجواهر والخصوص التنقيه والتهذيب والتوظيف والاقتصاد والتجريب والتنفيذ والمقاصد له ولغيره سوف نقراه في الشهر القادم أ ن الله خالق لفعل أ ا العباد ط ب ع ا هذا العنوان ليس من كلام ا ل م ص ن ف ولا من كلام الشعري الله خالق لفعل أ ا العباد موجود عندكم هكذا هذا ليس كلام ا ل ل م ص ن ف ولا كلام ا لشعري ل ف ب ق ه هكذا اثناء ا ل ك ت ا ب خطير بين ا ل ولكن ي ن ب ان أ لا ي ث ب ت هذا في الكتاب أنا أ س ر ي ك م ا ل ن س خ القديمة إ ذ ا كتبوا الهامش ما في م ش ك ل ة ل ك ن وجوه ه ك ذ ا خطأ you、um. تم هنا و الله تعالى خ ا ل ق ل أ ف ع ا ل العباد ك ل ه ا من الكفر و ا ل إ ي م ا ن و ا ل طعتي و ا ل ا ص ي ا ن بدون إ ي ه بدون إ ن و ا ن ر أ ي ت هنا و الله خ ا ل ق يعني لم ي ل إ ن و ا ن ا ل م يلعنوا هذا مطل هذا مثل ل ل ن س ف ه انا كلامي أن إيه؟ أنا اني الذي قبل المثل ط ي م والله تعالى خالق ل أ ف ع ا ل العباد المراد ب ا ل أ ف ع ا ل هنا ايه ا ل أ ف ع ا ل ا ل ا خ ت ي ا ر ي ة ا ل أ ف ع ا ل ا ل ا خ ت ي ا ر ي ة مثل ا ل ص ل ا ة كما يقول يعني من الكفر و ا ل إ ي م ا ن والطاعه والعصيان من الذي يخلقها الله تعالى الله تعالى هو الذي يخلقها هذه ا ل أ ف ع ا ل عند من عند ه ل السنه و ا ل ج م ا ع ة والله تعالى خالف ل أ ف ع ا ل العباد وموجده ا ل ا خ ت ي ا ر ي ة لا كما زعمت ا ل م ع ت ز ل ة يعني خلافا ل م ا ز ع م ت ا ل م ت ز ل ة ه ما الذي زعموه ان العبد خالق لخالق لفعاله ان العبد خلا لا كماذا عمتي الموتزلته ان العبد خالق لافعاله الموتزلته زعموه ماذا ان العبد هو الذي يخلق فعل نفسه المراد به ا ل ف ع ل الاختياري الفيل الاختياري لا كما زعمت ا ل م ت ز ل ة أ ن العبد خالق ل أ ف ع ا ل ه وقد كانت الأوائل منهم من ا ل م ت ز ل ة ي ت ح ا ش و ن يعني ي ت ه ر ز و ن ي ب ت ع د و ن وقد كانت الأوائل منهم ي ت ح ا ش و ن عن ماذا عن اطلاق لفضل خالق على من على العبد العبد خالق ي ن ما كانوا يعني يقولون هكذا أ و ا ئ ل ا ل م ت ز ل ه و ي ك ت ف و ن بلفظ ا ل م و ج د والمخترئ ونحو ذلك الفصاد حينما يبدا ي ب د أ خفيفا الانحراف والضلال يعني في ب د ا ي ة ا ل أ م ر لا يطغى طغيانا سبيلا ثم هنا م ا يكبر اطباءه يظلون ا ل ث ر فرؤساؤهم ا ل أ و ا ئ ل ما كانوا يقولون أ و يطلقون على العبد إ ن ه خالق لفعله أ و لافعله ا ويكتفون ب ل ف ئ ه الموجد والمخترعي وما بذلك نعم معناها جميعا معنى واحد لكن يعني في, في الله ل ل أ م ر فرق يعني 私たち ل ف とは、私たちのことは、私たちのことは、私たちのことは、私たちの و とは、私たちのことは、私たちのこ ن ا 私たちの ا ل は、私たちのことは、私たちのことは、私たちのことは、私たちのことは、و たちの ف と ن 私 ل ちのことは、و たちのことは、私たちのことは、私たちのことは、ا たちのことは、私 و ち ل ことは、私たちのことは、私たちのことは、私たちのこ ك は、私た ا のことは、私たちのことは、私たちのことは、私たちのことは、私た ا のことは、私たちの أ ب و علي ا ل ج ب ا ئ ي إ ذ ا أ ط ل ق ا ل ج ب ا ئ ي هو أ ب و علي و ابنه أ ب و هاشم ي ق ي ا ب أ ب ي هاشم و هي نرى أ ا ل ج ب ا ئ ي و أ ط ب ا ؤ ه ماذا ر أ ى هذا يعني ليست ر ؤ ي ة ب ص ر ي ة ر ؤ ي ة ق ل ب ي ة و هي نرى أ ا ل ج ب ا ئ ي و أ ط ب ا ؤ ه أ ن مان الكل واحد أ ن مان ا ل ك ل ي ع ن ي و ل ك الخالق والموجد والمخترم ع ن ا هو ا جميعا معنا ا ح د وهو ا ل إ خ ر ا ج من العدم إ ل ى الوجود لما ر أ و ا هكذا وهو المخرج من العدم إ ل ى الوجود تجاسر و ا على إ ط ل ا ق لفل الخالق تجاسر و ا على إ ط ل ا ق لفل الخالق على العبد هذا هو التاريخ يهتد أ ه ل الحق بوجوه い ح ت ج أهل ا ل ح ق ي ع ن ي هم أهل السنة من ا ل أ س ا ل ي ة و ا ل م ع ت و د ي ة い ح ت ج و على ماذا على أن الله تعالى هو الذي يخلق أفعال العباد على هذه الدعوة ي ه ت ج, ه ه ه ه ة ه ت ج ال و بوجوه يعني ب أ د ل ة ذكر ا ل م ص ن ف منها اثنين أو نوعين دليل ع ق ل ي ودليل نقلي و ن ي ا ل أ و ل أ ن العبد لو كان خالقا ل أ ف ع ا ل ه لكان عالما بتفاصيلها إ ذ ا كان العبد هو الذي يخلق فعل نفسه لزم أ ن يكون عالما بتفاصيل هذا الفعل هذا ضروري انت تخلق شيئا ولا تعلمه هذا ليس مخلقا أ ن العبد لو كان خالقا ل أ ف ع ا ل ه なかなか見た方がいいです。なかなか見た方がいいです。なかなか見た方がいいです。 آه. آه. أنتم و ل ي ن لو كان خ ا ل ق ا ل أ ف ع ا ل ه لكان علم ا ا ب ت ف ا ص ي ل ه ا ي ع ن ي مقدم وكان كذا لكان كذا لماذا لكان كذا لو كان هذا حيو... لو كان هذا انسان ك ا ل ذ ا كان ن ا ن لو ا ك ا ن لما هو ا ن ا ن ل و ا ن ا ن لما ه ن س ا ن لما ن لما ه ن ن ل ا هو ا لما هو انسان ل ن س ا ن ل ا هو ن س ل ا هو ل ا هو ن ا ن لما و انسان ل ن س ا ن ل و ن ن ل ا هو ا ن ا ن ا هو ن س ا ن ل س ا ن ل ا هو ا ن س ل و ن ا ن لما هو ا ن ا ن ا ن س ن س ا ن ل م و م لو كان فارسا ً لافعاله لكان علما ا ً بتفاصيله لماذا قلت لكان علما ا ً دليل ا ل م ل ا ز م ة دليل ا ل م ل ا ز م ة ض ر و ر ة أ ن إ ي ج ا د الشيء ب ا ل ق د ر ة والاختيار لا يكون إ ل ا كذلك أ ن ت م تقولون أ ن العبد يخلق في ع ل نفسه بقدرته واختياره إ ذ ا كان ا ل أ م ر هكذا وجب أ ن يكون العبد ع ا ل م ا بتفاصيل هذه ا ل أ ف ع ا ل ض ر و ر ة أ ن إ ي ج ا د الشيء بل ا ق د ر ة والاختيار كما تقولون أ ن ت م لا يكون إ ل ا كذلك ايجاد الشيء لا يكون إ ل ا كذلك ا ي ج ا ك ذ ل ش ي ء لا ي ك ن الا ك ذ ل ا ي ج ا ل ع ل م أ و إ ل ا بالعلم بتفاصيلها ولازم ا ل ب ا ط ل فبطللوا ل أ ن ق ا ئ د ة القياس الاستثنائي ان بطلان اللازم يشعر ببطلان الملزوم يعني ليس ع ن د ي سواد معناه ليس ع ن د ي ه ر ا ب ا ل ع ل ا ق ة بين سواد وراء ا العلاقه لزم ا بالملزوم السواد ل ا ز م و ن س ه ن ا م ا ت ق و لا ل يوجد إني سواد م ع ن ا ه ليس ع ن د ي ه ر ا ب ف ه م بطلان اللازم يدل على بطلان アマボトルマルズーン、ライトルラー、ライトインディーゴラー。マナーウエイセンデカサワー、アンディーサワー、ライトウォラーバン。アラズミミダパ ا ラ、バカラマルズーン。アマ、ソボトルラズミ、ライトルラトボティーマルズ ل ン。ラジン、ソボトルマルズミアドル ل トボティ ن د ي غراب يعني ア ن د ي س و ا ー。 طبعاً ا ل إ ش ا ا ر ت أ ن ا لا أ ر ي د أ ن ت ك ل م ف ي ن ا لأس ل ا ز م ب ا ط ل ما هو اللازم؟ م هو ك ي ما ه و ا ل ل واللازم ا ز م ب ا ط ل ما ه و أ ن ا أ ر ي ن ا ز م ف ق ط ل ي س ا ل ي ا ا ا ل س ت ث ن ا ئ ي ك ل ه و ا ل ل ا ز مباطلين ما اللازم؟ ا هو ل ذ ب ط マーウォーラゼミアセマン ?Iwakaunu Hualiman。Kaunu Hualiman is a fossil Baffin、Lady Anu Layadam Sanubayin. Sanubayin, t h アルモ ت ك و ン من المقدم و ا, ا ل ث ا ل イ و ي ォ و バ بينهما ملازمة ثم تذكر دليلا ラザマ、ソマタルコルディーラン、ソマトバイン、ハルハディーン、ウォラザマト、ハルハディーン、ウ ا ー ل ーティーン、ウォーバーティーン、ウォー ا ーティーン、ウォーバーティー ل ウォーバーティーン、ウォーバーティーン、ウォーバー ا ィー ا ウォーバーティーン、ウォ ا バーティーン、ウォーバーティ ه ン、ウォーバーティーン、ウ ولد الملازم ولد الملازم ولد الملازم ولد الملازم س و ل ذ ا في ا ل م ل ا ن م ا د ل د الملازم ولد م الملازم ولد الملازم ولد ا ما م ل ي ل ه و إ ذ ا كان و ا ل ل ا ز م م ب ط ل د ل ي ل م ل ا ز ه فإن ا ل م ي ا ل ذ ي ه و في ل م من ا ل أ ف ع ا ل ファインのマシア、マファルン、ミン・アパール・アブディ・ア ه إ アリ。あ ن さ、はだぴーラン・ラウ、ワホヤ・ファーロウ、ワホア・レディ・エクルコウ、イヴァン、インドコウ、インドコウ、ファインのマシア、マファルン、ミン・マウウウリン・イラ・マウリン、アニメン・マウリン、ミン・マカニ、イラ・マカニ・ヤムシ、ي ホア・ ي アリ・ وهو ウ、ل ホ ي ي ディ・ ق クル إ ウ、ا イダ・カナ・ ل أ アム・ ه ك カダ。 لكن اعلم ان ي ك ا ك ا ي ا ء لان هناك ا ي ل ا ه ن ا اشياء لان ن ا ك اشياء ل ن هناك ي ا لان هناك ي ا لان هناك ا ي ل ا ه ن ا اشياء لان ا ك ا ش ي ا لان هناك ا ش ي ا لان هناك ا ي لان هناك اشياء لان هناك اشياء ل ي س ه ا ك ا ش ي ا لان هناك ا ي لان ش ي ا لان ه ن ا لان ه ن ا ي ا ء ل ن ه ي ل هناك ا ش ي ا لان ن ا ل م ش ي م ن موضع إ ل ى موضع قَدْ ي ش وقالوا عَلَى ان يمشي ايلا و ق ا ل ي ل ا ان ي م ن ي ايلا و ق ا ل و ل ان يمشي ل على ايلا وقالوا ان ه يمشي ايلا وقالوا د ش م على سكنات ر ك ت ف إ ن ا ل م ش ي من م و ا ي ل ى م و ض ق د ي ش م ل على س ك ن ا ت م ش ي ايلا م ت خ ل ل ة ب ح ر ك ا ت ي ع ن ي م ت خ ل ل ة في خ ل ا ل ه ا ي ع ن ي شيء آ خ ر يعني هذا سكون وهذا ح ر ك ة و ب ع د ه سكون هكذا ه ذ ا م ت خ ل ل ة ق د ي ش ت م لولا س ك ن ا ت م ت خ ل ل ة ك ت ب ه ن و ا ق ع ي ن في خ ل ا ل ه في خ ل ا ل ح ر ك ا ت ه ق د ي ش ت م لولا س ك ن ا ت م ت خ ل ل ة أ و على ح ر ك ا ت بعضها ع س ر ا ء ع س ر ا ء و بعضها أ ب ط ا ء ولا شؤون الماشي بذلك أ ن ت هنا م س ت م ش ي يعني خ ط و ة وعلي أ و خطوتين كم كم ه ر ك ة ت ه ر ك ت ه ا وكم سكون سكنته هل انت ع ي م بتفاصيل هذا لا تعلم ف إ ن المشي من موضع إ ل ى موضع خذي ش ت م ل ولا سكنات م ت خ ل ل ة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 ي ع ن ي ي س ت م ل خ ه و ي س ت م ل م ش ي ه ه على كذا ح ر ك ه او كذا سكنه ل ك ن ه ذ ا ا ل ع ل م ل ي س ل ه ع ل م ب ه ذ ا العلم يسمى زهول يسمى زهول ا ل زاهي ل ل س ج ا ه لاكن ا زهيلاء ان ش ي ء ي ع ل م ه فانتم إ ذ ا ليس ج ا ه ل ا بتفاصيل الأمور هكذا ي ت ر د فهذا ا ل ع ت ر ا ض ليس ص ح ي ح ا ف ي ر د علي ه ا ل ش ا ر ع و قال وليس هذا دولن وليس هذا د و ل ا ع ن ا ل ع ل م ا ل ح ا ص ل ل ه بل هو ج ه ل بل هو ل ك و ن ه ج ا ه ل ا لا ي س ت ط ي ا ن يجي ب هو عدمو ج ا ب ر به و ع د م إ ج ا ب ت ه الى سوال ل س ل ك و ن ه ج ا ه ل ا ه د ل هدا هدا هدا هدا ه ا هدا هدا هدا هدا ه ي ا هدا ه 私はそれを見ることができます。私はそれを見ることができます。私はそれを見ることができます。私はそれを見ることができます。私はそれを見ることができはそれを見ることができます。私はそれを見ることができます。 أما هذا حتى و إ ن س ا ن لا يجيب يعني ع ل ى كم ك ح ر ا ت استملا ل ع ي ه ع ل يجيب ه ا م و ك لانه ي ع ذ ا ي د ل على م ا ذ ا أ ن ه لم ي ع ل م أ ن ه لم ي ع ا ن لا ي د لها ع انسان يجيب لها ي انسان يجيب لها ل ذ انسان يجيب لها انسان وهذا في ا ل م ه ر ي ا ف ع ا ل ه يعني هذا يعني ا س ت م ا ل ه على ا ل ه ر ك ا ت و ا ل س ك ن ا ت ا س ت م ا ل ا ل م ش ي على ا ل ه ر ك ا ت أ و على ا ل ه ر ك ا ت و ا ل س ك ن ا ت يعني ل ي س ت هي تفاصيل خ ف ي ة من أ ف ع ا ل ي بل هو بل هي تفاصيل ظ ا ه ر ة في أ ف ع ا ل ه وهو ل ا ي ع ل م ه ا فكيف ب ت ف ا ص ي ل خ ف ي ة م ث ل ح ر وما يرى الامر بهذا الامر يرى الامر بهذا ل ك و م ي ت ا ج إ ل ي ه م ن ت ح ر يرى الامر ت ت و د د ي ا ل ع ب ا ت و ن ه ذ ل ك ف ا ل أ م ر أظهر ي ع ن ي ل ا ي م ك ن خطأ يعني ه و ه ن ا م ا ت ح ر ك كم ي ع ر ي ع ل ا م ر بهذا ا ه ت ح ر ك 何が起きているのか どうしてもこの時点で、ت の時点で、この時点で、この時点で、この時点で、この時点で、この時点で、この時点で、この時点で、ل の時点で、この時 ا, أ, أ, أ ل この時点で、この時点で、この時点で、この時点で、この時点で、この時点で、この時点で、この時点で、この時点で、この時点で、この時点で、この時点で、この時点で、この時点で、この時点で、この時点で、 خ ا ل ق و ل ف ع ا ل هناك اي شيء ي ق ل لك ان يكون ه ا ك اي شيء يقول لك ان يكون هناك اي ش ي ا يقول ل ان يكون هناك اي ش ي ل ل ان يكون هناك اي شيء يقول لك يكون ه ا ذ اي شيء ي ق ل لك ان يكون ه ا ي ش ي ق و ل ل ن ه ا ك اي ل ع ب د ك اي ش ق ل لك ان ه ا ل لك ا ه ا ل لك ا ه ك اي ش و ل لك ا ا ي ش و ل ل ان ه ا ي ك و ن ه ن ل ك اي شيء ي ك ن هناك اي شيء ي ك ه ا ل ذ ي ي ك س ب ا ل أ ف ع ا ل اجبني ك و ن عيما ع ا ل م ب ت ف ا ص ي ل ه ا فهل م و ه هو ع ا ل م بها س ع ا ل مدير اذا علاجي يريد عالم ل ى وتسليه يريد عالم ل ى أ عرس عرس عرس ع ر ن عرس ع م ت عرس عرس عرس عرس عرس عرس عرس عرس عرس عرس عرس ع م س عرس عرس عرس عرس عرس عرس و ر س عرس عرس عرس عرس عرس عرس عرس عرس عرس ع ر ا عرس عرس عرس عرس ولا ي ع ر ف ه ولكن <تصفيق> <تصفيق> كذلك يعني. فلذلك منكم حاشية الخيال <تصفيق> وأنتم لا يحبك ع ر ف لا ي ه و ك ذ لا يحبك لا يحبك لا واجهتنا ا ل م ش ك لا ة و و ج ه ت ك م أ ي ض ا ا ل م ش ك لا ة ن ف س ه لكن ن ج يحبك ل ك يحبك لا ي ح ب ا لا يحبك لا تغذرونها لا ت ر ي د و ن الثاني なすを割りだ。 الثاني النصوص ا ل و ا ل د ة و كقولي النصوص ا ل و ا ل د ة عبدالله على أ ن افعال العباد م خ ل و ق ة لله تعالى كقوله تعالى والله خلقكم وما تعملون والله خلقكم وما تعملون أ ي عملكم ما المراد بقوله وما تعملون وما تعملون ح ر ف ما هنا ي ح ت م ل أن ت ك و ن مصدرية ويحتمل أ ن تكون م و ص و ر ة إ ذ ا كانت م ص د ر ي ة ف ا ل ف ع ل الذي بعده في ت أ و ي ل المصدر ي ك و ن في ت أ و ي ل المصدر ف ي ك و ن معناه إ ي ه و ا ل ل ه خ ل ق ك م و ع م ل ك م و ا ل ل ه خ ل ق ك م و ع م ل ك م ع م ل ك م ا ع ل ك ع م ل ي ع ن ي ع م ل ا ل إ ن س ا ن ي ع ن ي ف ع ل ا ل إ ن س ا ن فهذا صريح ف يكون الله هو ا ل ذ ي ي خ ل ق ف ع ل ا العبد والله يحبك ع ل ع ب والله يحبك م ل ى ا ل ع ب ا ل يحبك على ا ل ع ا ل ي ح ب ى ا ل ع د و ا ل ل ي ح ى ا ل د والله يحبك ع ل ا ل ع ب ل ه يحبك م ل ى ا ل ع ب ا ل ك على ا ل ع و ا ل ل يحبك ا ل ع ب والله ي ح ب ع ا ل ع د ل ل ي ع ل ا ل د ي على العبد و ل على ا ل م ب د و ل ي ح على ا ل ع يحبكى على العبد والله ي ح ك ى ي ح ك على ا ل ع ب فيه حدثاً يعني حدثا ولكن ا ل ل ه خ م وما م و ت ع ل ه وما ت ع م ل و ن ه ا ل ل إلى ه م م ي يرجع ر الله ا م موجود ي غير في ر ا لا ق تقدره ر آ ن يعني أنت مهدوف ل ا م ذ يحتاج لا ي إلى تقدير أو لا من الكلام الذي يحتاج الى من ا ك ل الذي ل ا يحتاج م إ هذه الصائد ة وصولي ة في اللغه ة ر س م و ا الأصول يعني الكلام, يحتمل وجهين الكلام الكلام في يحتمل وجهين يحتمل وجهين وجه يحتاج إ ل ى تقدير شيء م ه د و ب و وجه آ خ ر لا يحتاج فيه إ ل ى تقدير شيء م ه د و ب إ ذ ن أ ي الوجهين ع و ل ى بالاعتماد الوجه الذي لا يحتاج إ ل ى تقدير شيء هذه ق ا ع د ة فبناء على هذه ا ل ق ا ع د ة يعني وجه كونه م ص ل ر ي ة هنا ع و ل ى من جعلها م و ص و ل ة 私は言うと من ا ل ذ ي خ ل ق ك م م الله و ن ا ل ذ ي خلق تلك ان ل أ ص ا ا م ل ت ي ت ع ب د و ن ه ا هو ا ل ل ه ك ي ف ت ع ب د و ن ه ا إذن؟ إذن ه ذ ه ا ل آ ي ة و ر د ت في ا أ ذ ي يكون هناك ل افعاله في البيت الذي أنها أنها الخلاف ك و ن ه ذ ا القلم ل م خ و ق افعاله ل ل ي مسألة خلافية؟, ليه مسألة خلافية؟ ب ل ا ل أ ش ع ا ر ا ت و ا ل م و ت ز ل ة كلهم م ت ف ق و ن على أ ن ا ل غ ل ا م مخلوقه لله و إ ن م ا الخلاف في ا ل ص ل ا ة و ا ل ص ي ا م والزنا والشرب الخمر والإيمان والكفر و ا إ ل ى ذلك من ا ل أ ع م ا ل التي يفعلها ا ل إ ن س ا ن وهذا لا يدل على هذا هذه ا ل آ ي ة لا تدل على هذا فلذلك ا ل م و ت ز ل ة ت م س ك ب أ ن ه ا م و ص و ل ة و ا ل أ ش ع ا ر ا ت ت ب ر ا من كونها م و ص و ل ة فليست م و ص و ل ة يعني ن ف ولكن م ي ص ب و ان ي ك ل و ا ل ل هناك خالتكم ل وما و و ل ل ل ه خ م يعني ا ل أ ش ر ي ة بعضهم ب يعني ع كلهم ليس ط ا يعني فيهم ر ج ا ل يعني ر ش ي د ويكون ن قالوا ت ت ع ي ن أن مصدريتا ي ع ي ن أن ت ك و ن م ص د ر ي ا وبدالك ي ت م يعني ا س ت د ل ا ل ه م ويسلم و ا مذهبهم ورجه و ه ا بقا... يعني استندوا إ ل ى ق ا ئ د ة أ ص و ل ي ة وهي م ا ذ ا ل أ ن كونها لان كونها م ص د ر ي ة يعني م ع ن ا ه أ ن ه لا يحتاج الى تقدير فهو أ و ل ى فانتم يعني كونها م ص د ر ي ة هو ا ل أ ق ر ب إ ل ى ا ل ا ت م ا د ل أ ن ه لا يحتاج الى تقدير شيء مهدوء وهذا شيء يرجه ت أ و ي ل ا ل ش ع ر ي ة و الله خلقكم و ماتعملوا أ ي عملتكم أ ي عمل على انما م ص د ر ي ة م على انهار فما م ص د ر ي ة م لماذا جعلناها م ص د ر ي ة م لالا يهتازا او إلا لالا ي ه ت ا ج إ ل ى هدفي ا ل ل م ي ر ي ع ن ي ه د ف ا ل ل م ي ر عائدين على ا ل م و ص و ل أ و م ع م و لكم おまもれ cum。やにユンキノカンタジャーラー、ワマータアマルーン、ビハダ ا マナー、オビダカルマナー。おまもれ cum、アラアンナマー、モスオーラウマーウまもれか、アラマーモルカー、え、アラスナム、マーモルコン、ファイトン、オマーモルコン、アラアンナマーモスオーラトニアニア m アニアニアニアニアニアニアニニアニアニアニアニアニアニアニアニアニアニアニアニアニアニアニアニアニアニアニアニアアニアニアニアニアニア و ي ش م ل ا ل أ ف ع ا ل و ي ش م ل الافعال هذا مرتبط بيه ويشمل مرتبط ب ق و ل ه أ و م ع مولكم فقط عمال ا و ج ه ا ل أ و ل وهو ك و ن م ا م ص د ر يلاهي ة رمتل في العمل لاهي ر ي ا ل ف ع ل و ي ش م ل ا ل أ ف ع ا ل بل ن ص في ا ل ف ع ل ك و ن م ا م ص د ر ياتون في ا ل ف ع ل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 ايلن فلذلك ق ا ل و ي س م ل ا ل أ ف ع ا ل على على الوجه الثاني أ م ا على الوجه ا ل أ و ل ي ي س م ا ل أ ف ع ا ل فقط ي س م ل ا ل أ ف ع ا ل أ م ا على الوجه الثاني ي س م ل ا ل مفعول و ي س م ل ا ل أ ف ع ا ل أ ايلن لماذا ي س م ل ا ل أ ف ع ا ل ل أ ن هذا فعل ي س م ل و ي م ل افعال ل أ لماذا ي س م ل ا ل أ ف ع ا ل ل أ ن إ ذ ا قلنا アファールルリバ ل ディマクルーカ ن ン、リラーヒターラ ا アウリ ا ブディ、リア ا ナイダフォルナ、ل ファールルリバーディマクルーカトン、リラーヒターラー、ナンアファリア、アウリラブディ、ア ن トムリモータ م ا نقول هذه المقولة لم ن, الم ن الم ر フォルダ、レムノリドビルシアリアルマナルマステリア、アレディウォルイジャーズウォルイ ا ウ。 بل نحن ل م ا نعلم ماذا نعلم نعلم ماذا ن ع ل ا نعلم ماذا ل م ماذا نعلم ماذا نعلم ماذا ن ع ا ذ ا نعلم م ا ا نعلم م ا ا ل ل ه م ع م م ا ل م م ا ل م نعلم ماذا نعلم ماذا ن ل ا ذ ا نعلم م ع ل م ماذا ل م ماذا نعلم ا ع ل نعلم م ا ل م م ا ذ ع م ماذا نعلم م ا ل م ماذا نعلم ماذا ل م ا ع ل نعلم م ا ل م ماذا ع م ل م ا ذ ل م ا ل م ماذا ل م ا ذ ل م ا ل م ماذا ا ل ل م م ع ن ع ل ا ل ل م م ل م ممكن بال... بال... يؤدي يؤدي ان يكون المراه يكون المراه يكون المراه ي ل و ن ا ل م ع ا ه ي ك و المراه ي ك و المراه يكون ا ل م ر ا ي ك و ي ا ل م ل ا ه يكون المراه يكون المراه ي ك و ا ل م ع ا ه ي ك ن ا ل م ر ا ن ا ل م ا يكون المراه يكون المراه ي ك ن ا ل م ر ا يكون ا ل م ر ا د ب ا ل ف ع ل ه ن ا ا ل ح ا ص ل ب ا ل ف ع ل و الله هو حالك في يلل عبدي يعني خ ا ل ك ما يحصل ب ف ع ل ع ب د ا ل ص ل ا ة ل ي س ف ع لا ص ل ا لا ص ل ا ل يصلا ل يصلا لا يصلا لا يصلا لا يصلا لا ل لا يصلا لا يصلا لا ل ا ا يصلا لا يصلا لا يصلا ا ي ل ا لا يصلا ل يصلا ل ي ص ل لا ي ص ل لا ي ص ل لا ي ص ل لا ي ص ل ي ص ل لا ي ص ل لا يصلا لا ي ص ا لا ي ل ا لا ي ا ل ي لم نرئه ف ع ل ا ل م ع ن ى المصدريه الذي هو ا ل إ ي ج ا د و ا ل إ ي ق ا ع ل أ ن ه لا يمكن خلق ا ل إ ي ج ا د لا يمكن اي خلق ا ل إ ي ج ا د ل أ ن ه م ا كلاهما مانعاني مصدريا كلاهما م ا ن ع ا ن مصدريا خلق الله هذا الايجاد خلق الله هذا ا ل إ ي ج ا د وهذا ا ل إ ي ج ا د خلق مذا ا خلق إ ي ج ا د ا اخر ولا خلق ص ل ا ة مثلا خلق صلاه فهم؟ يعني إ ذ ا خلق الايجاد إ ي ج ا د ا فهذا ا ل إ ي ج ا د إ ي ج ا د ا اخر فيتسلسل فلا بد أ ن يرتبط الخلق بشيء بشيء خارجي موجود في الخارج ليس معانا من المعاني فلذلك نقول لم نرد بالفعل ا ل م ع ن ى المصدريه الذي هو ا ل إ ي ج ا د و ا ل إ ي ق ا و بل ا ل ح ا ص ل ة كيف تكرم بل ا ل ح ا ص ل ة يعني عرضنا ا ل ح ا ص ل ة بالمصدر الذي هو متعلق ا ل إ ي ج ا د متعلق ا ل ا ي ج ا د و ا ل إ ي ق ا د ما هو متعلق ا ل إ ي ج ا د عني ما نشاهده من الحركات والسكنات مثلا タリームのタリームのタリームのタリームのタリームのタリームのタリームのタリームのタリームのタリームのタリームのタリームのタリームのタリームのタリーム لا ت ع ر م ولا ا ت ن ا ي ة ع ر ل هو ي ع ر م ببعض ا ل أ ش ع ا ر ي ة ا ل ش ا ر ه هنا ي ع ر م به يعني, يعني يعني يعني يستدرك عليه أ و يعترض عليه يعترض عليه بخفيه فهي لا لازم تتكلم مستاذ بالدرس ي ص ي ر إ ل ى كلام ي ت ع ل ق ب ب ع ض ا ل ط ل ا ب وهذا طالب لا ي ع ر ف أ س ت ا ذ يتكلمونني لا يشعر ت ع ر ي ف ليس ت ص ر ي ه ا على خ ل ا ف ي ه فسري ه يعني ي د ل عليه من بود ي د ل عليه من بود هذا هو ا ل ش ا ر ه ه ن ا يعني ي ع ر ل ب ب ع ض ا ل أ ش ع ا ر يدلو الامام الهرمين و غ ي ر ه علاجين حالو ا アレルモスアレルモスデリアアレルモスデリアアマンアマンオレタンファレタイムルスティディディラファレタイムルステイライトマクボールインデシャリーファリダリカアラバビヒンファカラーワリズウォーリアンハーディヒンノクタ なるほ مصدري. لا ينبغي أ ن ي ر ا د هذا المعنى لا ينبغي أ ن ي ر ا د ا ل ل ه خلق ف ي ا ه ل ه ي ع ن ي خلق هذا المعنى ا ل م س ت ر ي ة ليس له ف ا ئ د ة بل يؤدي هذا إ ل ى ت سلسل فلا بد أ ن يكون متعلق ا ل خ ل ق الذي هو لله ع ن د ن ا أو ل ل ع ب د ع ن ي ك لدى الموتى هذا الخلق لا بد أ ن ي ت ع ل ق ب شيء موجود في الخارج ما هو عدسه موجود في الخارج و هو ا ل حاصل ب ا ل م س ت ر الشيء الموجود في ا ل خ ا ر ج ليس هو المصدر المصدر ليس موجود هذا امر ي ت ب ا ر ي امر ن ه ا ما ق ل ن ا في التكوين الموجود في ا ل خ ا ر ج هو ا ل م ك و ن و ا ل م ك و ن المكوين هو الله والمكوين هو هذا المخلوق、تكوين. اما التكوين الذي أ ح ب ط ه في الماكرين د ي ليس شيئا موجود اصلا أ التكوين ليس شيئا موجود ا في ا ل خ ا ر ج بل هو معان من المعاني نسميه ك ع ل ق ا ファイムオンファイムオンファイムオンファイムオンファイムオンファイムオンファイムオンファイムオンファイムオンファイムオンファイムオンフ المخلوق ا ل خ ل ق ل ا ت ع ل ق ب ا ل م ع ن ى ف ا و ق ا ل م ا م و ص و ل ي ة يفيد المخلوقات م خ ل و ق ا ت ل م خ ل و ا ل م خ ل و ا ل م خ ل و ا ا ل م خ ل و ا ت ا ل م خ ل و ل م خ ا ت ا ل م خ ا ت ا ل م ل ا ت ا ل م خ ل و ل م خ ا ت ا ل م خ ا ت ا ل م ا ت م ق ا ت و ق ل م خ ل و ا ل م خ ل ا ت ل م خ ل و ق ا ل م خ ل و ق ا ت م خ ل و ق ا ل م خ ل و ق ا ل ل و ق ا ت ل م خ ل و ق ا ت المخلوقات ل م خ ل ا ت ا ل م خ ل ا ت ل م خ ل ا ل ل ا ي المخلوقات ا ل ا ت المخلوقات ا ل م خ ا ا ل م خ ل و ا ل م خ ل و ق ا ت ا ل ا ل م خ ل و ا ل م خ ل ل م خ ل أ ن الخلق لا يتعلق بالمعنى ا ل م ص د ر ي الخلق الذي هو لله أ و للعبد على رايين ب د ا لا يتعلق بالمعنى ا ل م ص د ر ي و إ ن م ا يتعلق بشيء عيني خارجي موجود في الخارج وهو ماذا وهو الحاصل بالمصدر وهو ا ل م ف و ل وهو ا ل م ف و ل اذن كونه م ص د ر ي ة ي ع ن ي ي ف ي د ن ا و ك و ن ه موصولية ي ي ف د ن ا على خ ل ايضا يجب ا ف ل ذ ل ك قال ا ل ش ا ر هناك ه ايضا يجب ان أ ي ع م ل ك م أ و أعملكم ه و ا خ ت ايضا ر ا ل يجب ان ا ك و ج ه ي ن م ع ا أو, أو ي ع ن ي أ ب ق ا ه ه على و ج ي ه أ ب ق ا ل آ ي ة على و ج ه ي ه ا ف ل ل ذ ك ق ا ل أ ي أعملكم あお مع もる كم لأن كلا الوجهين يمكننا أن ال نستدل بهما ت ت ف о н и м أو لا تفهمون <ت ص في ق> وليذ ذهول أ ن ه ذ ه النكتة يعني بعض أيمتنا لم يخطر ببالهم هذا التذكيق الذي يعني ذكرناه بل خطر ببالهم ماذا ع ن ا ل م و ص و ل هو م و س و هو موسوس هو م و س و ه م ا س و س ه موسوس هو موسوس ه ف ي ك و ن هو م و س و هو م و و ن هو م و س و موسوس ه يعني و س هو م و و و موسوس هو موسوس و م و س و موسوس هو م ا س و م و و س هو موسوس ا و موسوس هو موسوس موسوس هو موسوس هو ل و هو موسوس هو موسوس هو موسوس هو م ا ل و و س هو م و س و س و ل هو موسوسوس هو موسوسوسوس هو موسوسوسوسوس هو موسوسوسوس ه م و س و س و س 何で ما. ما ا ت 私たちはこのように見えま ن なめこばんじゃい。 لن نحن نستطيع ان نقول ان نقول ان ن و ل ان نقول ان ق و ل ان ل ان و ل ان نقول ان ن ق ل ا ل أ ف ع ا ل و ل ان نقول ا و ل ان نقول ا ل ان ن ل ا ل ا ل ان نقول ا ل ان نقول ان ن ق ا ل ان ن ق ان ل ان ان ل ان نقول ا و ل ان ل ان نقول ا و ل ان ل ان ا ل ص ن ل ان و ل ان ن ل ان ل ان و ل ان ن ان ن ق ل ان و ل ان ن ان ن ق ل ان و ل ان ن ان ن ل ا و ل ان ن و ان ن ا و ل ا ق و ل ن ن و ان و ل ا ق و ل ا و ل ان ل ان نقول ا و ل ان ق و ل ان نقول ان نقول ق و ل ل ان ن ق و و ا ほん الأصنام و ا ل に و ث ا ن ولذلك ل أ ن ه ذ ه ا ل ن ق ط ة قد ي ت و خ ه م أ ن ا ل ا س ت د ل ا ل ب ا ل آ ي ة م و ق و ف على, على ك من م ا و ن ه ا م ص د ر ي ة و ا ل ح ق ي ق ة ن ان ه ليس من ي و ن ا ك من ك و ن ه ا ك من ي م ك يكون ه ا من يمكن يكون هناك من يمكن ك و ن هناك من ا ك ه ا ك من م ا ك ا من ي م ا يمكن ا يكون ه ا ك من م ا م ك ن ان يكون ه ا ك ي ك ن ان يمكن ا يمكن ان ي م ك ان ي ك و هناك من ي م ن ك ن ن ان ي ن ص ن و ن ه ن ا ل من ي م ك ان ي م ان ي م و ا ل ن ص ا ل ث ان ي و ك ق و ل ه تعالى الله خ ا ل ق كل شيء الله خ ا ل ق كل شيء أ ي ممكن لماذا جاء حصصه بالممكن ب د ل ا ل ة ا ل ا ق ل ل أ ن ا ل ا ق ل يقول الله ل ي س خ ا ل ق ا ل ذ ا ت ه الله ل ي س خ ا ل ق ا ل ص ف ا ت ه الله ت ع ا ل ى خ ل ق ن ف س ه خ ل ق ن ف س ه يمكن لا يمكن وخلق صفاته لا يمكن فكل شيء لا يشمل الواجبات لا يشمل الواجبات فبقي الممكنات أ ي ممكن الله خالق كل شيء أ ي ممكن ب د ل ا ل ة العقل وكقوله تعالى عفوا من يخلق كمن لا يخلق في مقام التمده ب ا ل خ ا ل ق ي ة فيفيد ع م و م الجواهر والاعراض ا ل م و ت ز ل ت يقولون هنا ماذا افمن يخلق الجواهر كمن لا يخلق الجواهر هذا ليس محل خ ل ا ف ل أ ن ن ا متفقون أ و مفهوم متفقون معنا في أ ن الله هو ق ا ل ق الجواهر ولكن نحن نقول هذا في سياق التمضه التمضه إ ذ ا كان سياق للمده فهو يفيد يفيد ماذا على م و ر ت ع م ي م ي ع ك ن افضل ان ي خ ل ق ا ل ا جواهر ولكن يكون ل د ي ا ج و ا ل ك ن يكون لدينا جواهر و ل لدينا جواهر و ل ن ي ل ع ي ا ج و ا ه ل ك ن يكون ل د ن ا ل و ا ه ر ولكن ي ك ن ل د ا جواهر ولكن ي ك ن لدينا و ا ه ر و ل ك ي ك و لدينا جواهر ولكن ي ك و ي ن ا ج و ا ل ك ن يكون ل د ي ا ج و ا ه و ك و ن ه ا م ن ا ط و ا ه ر و ل ك ق ا ك و ل ع ب ا د ة ي ع ن يكون ه ا ي ع ن يكون ا ل خ ا ل ق ي ة ض م ي ر ه ا ي ر ج ل ك ي ك ل ى ا ل خ ا ل ق ي ة و كونها في مقام تمده و كونها مناطا لاستهقاق ا ل ع ب ا د ة إ ذ ن ب أ ي شيء استهق الله ا ل ع ب ا د ة من ا ل إ ن س ا ن بماذا استهق ا ل ع ب ا د ة من ا ل إ ن س ا ن ب أ ن ه خالق بانه خالق لكل شيء ا ل م و ت ز ل ة لا يوافقوننا في هذا بل يقولون هو هو استهق ا ل ع ب ا د ة منا بكونه خالقا للجواهر なにかおにかかれかねえあらわ。 لا يقال فالقائل بكون العبد خالقا ل أ ف ع ا ل ه يكون من المشركين يمكن نقف هنا أ ت ك ل م شيئا قليلا مما يتعلق بظهور هذا الخلاف بين الفريقين في أواخر, في اواخر زمن ا ل ص ح ا ب ة حصلت إ ل ى ان تخرج حصل خلاف سياسي بين المسلمين كما تعلمون في, في, في زمن سيدنا علي و بعده سيدنا ا ل إ م ا م الحسن ثم سيدنا م ع ا ف ي رضي الله عنه حصل خلافات س ي ا س ي ة بين المسلمين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 هكذا. وفي ا ل ذ خ ا ب ر لا يمكن ان يكون لك ان يكون لك ان يكون لك ه ن يكون لك ان يكون لك ا يكون لك ان يكون لك ان يكون لك ان يكون لك ان يكون لك د ن يكون ان يكون لك ان يكون لك ان يكون ل ان يكون لك ان يكون لك ان يكون لك ان يكون لك ان يكون لك ان يكون لك ن ي ك ن لك ان يكون ل ا ي لك ان يكون لك ان يكون ل ان يكون ل ن ي ك و م لك ان ي و لك ان ن لك ا ي و ن ل ان يكون ل ان ي ك و لك ان ي ك و ك ان ي ك و لك ان يكون لك ان يكون لك ان يكون لك و ن ل ا يكون لك ان ي ك ن لك ان يعني فظهر في ناهيه من من الذي ظهر الجبريه الجبريه يعني يقولون نحن مجبورون لهذا ليس لنا اختيار وظهر ا ل في المقابل القدريه يعني الذين الذين, ايه؟ الذين ينسبون القدر الى انفسهم 何を ر إلى أنفسهم بدل ان ي ن ف ص ه إ ل ى الله تعالى فصموا قدريتن فقالوا يعني لا قدر ولا قضاء و ا ل أ م ر أ ن ف هكذا قالوا ولحى كذلك م ر ج ئ ة م ر ج ئ ة م ا ذ ا قالوا ا ل م ر ج ئ ة قالوا لا تضر مع ا ل إ ي م ا ن م ع ص ي ة ه لا تضر مع اليماني م ا س ي ت يعني فعلا ما أ ن ت م أ ي ه ا ا ل أ م و ي و ن مؤمنون ب ا ل ل ه و مؤمنون ب ر س ا ل ة محمد صلى الله عليه و سلم أ ن ت م م ؤ م ن و ن فطالما انتمؤمنون م لا ي ض ر ك م ا ل م ع ا ص ي لا تضر مع اليماني إ مع ا ص ي ة كما أ ن ه لا تنفع مع الكفر ي ف ا ت و الكافر إذا ص ل ى ه ل تنفع ه ا ل ص ل ا ة لا تنفع هو افعت مع الكفر ي لا تنفع فكذلك ا ل مع ا ص ي ة مع اليماني إ لا تضر هذا كلام من ا ل م ر ج ئ ة ل أ ن ه م أ ر ج ؤ و ا ا ل ع م ل أ ر ج ؤ و ا يعني أ خ ر و ه ان ر ت ب ة ا ل إ ي م ا ن أ و أ خ ر و ه ان ر ت ب ة الاعتبار ليس ل ل ع م ل الاعتبار ارجا سمي كثير من أ الم... ه ل ا ل س ن ة م ر ج ئ ة مثل ا ل إ م ا م ابي هنيفه وده من ا ل م ر ج ئ ة لماذا أ ر د ن ا ن ا ل م ر د ان ن د ان ش ا ء ا ل ل ه في أ ح س ن آ خ ر ل أ ن نرد خ ل ت ر د ا ل ن د ن ي ر د ان ن ر ا ل م ه م ا ل ل ه ر أ ى ا ل ل ه ر أ ى م ن ا ل ل ه ر أ ى ا ل ل ه ر أ ى ا ل أ و ل ا ا ل ج ب ر ي ة ل أ ن ه م ا ر ت ك ب و ا ا ل م ع ا ص ي مثل ظلم ا ل ر د ي ة و س ر ق ة أ م و ا ل ا ل ن ا س و م ا إلى ذلك و ن ان ان نرد ا ل ا ان د ن ي ا ف ان ان ر د ان ن ا ل م ج ب ر ة ث م ى ا ل ق د ر ي ة ردوا عليهم فكالهه ر ا ل م ر ج ع ر ه قالوا ا ل م ع ا ص ي لا تضر ولها في المقابل الحواري فكالهه ا ل م ع ا ص ي لايسفكت ت ض ر ب و ل ل م ع ا ص ي تنقله من الايمان الكفر ولماذا لايسفكت انه يضررر ويجعله كافر لهرما خوارزم خ ي م ت م هذه ا ل ن ق ا ئ ن و ا ل أ ل ض ا د وبين هذه ا ل ن ق ا ئ ن و ا ل أ ل ض ا د وقف فريق من من كبار أ م ة ا ل إ س ل ا م حاولوا أ ن يجمعوا بين ا ل أ م ر إ ن شاء الله ن س ا ي ر في هذا في وقت آ خ ر ل أ ن الوقت ا ل آ ن قد انتهى حتى يعني نفهم السياسه ا ل ت ا ر ي خ ي ة لظهور هذا الخلاف بين الامه Ах, ну да, ладно.